أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مره وأبي أمامة الباهلي وعمر السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت, أصلي ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بهذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله تتعلق بأوقات النهي وقبل أن نشرع في الكلام عليها تفصيلا يمكن أن أجمل الكلام في هذه المسألة على وجه التبسيط والتسهيل من أجل أن نجمع ما يتفرق في ثنايا الشرح بحسب العبارات الواردة في الأحاديث فلألا يشت الذهن ويحصل للإنسان شيء من الانقطاع في الربط بين هذه الأجزاء ثم بعد ذلك يشكل عليه أقول أوقات النهي بالنظر إلى مجمل الأحاديث يمكن أن نقسمها إجمالا إلى ثلاثة أقسام من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قد الرمح وحينما يقوم قائم الظهيرة يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء والوقت الثالث من بعد العصر إلى أن من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس هذه ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال وإذا أردنا أن نفصل هذه الأوقات في مجلس كهذا من مجالس المذاكرة والتعلم فيمكن أن نجعل ابتداء بحسب ما يذكره أهل العلم من التفصيلات في هذه الأوقات ودرجة النهي أو ما يدخل في الحديث وما لا يدخل فيه، فيمكن أن نقسم الوقت الأول إلى ثلاث أقسام، ونقسم الوقت الثاني الثالث اللي هو بعد العصر إلى ثلاث أقسام، وأما إذا قام قائن الظهيرة فهو وقت واحد، فكيف نقول؟ كيف نستطيع أن نقسم بهذا التقسيم؟ وسنناقش هذه القضايا لكن هذا ابتداء من أجل أن تلم بأطراف الموضوع ثم بعد ذلك نناقشها واحدة واحدة فعندنا من طلوع الفجر إذا طلع وقت الفجر الفجر الصادق الفجر الثاني إلى صلاة الفجر هذا وقت هل للإنسان أن يصلي فيه أو لا غير السن الراتبة غير الركعتين وعندنا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل للإنسان أن يصلي فيه أو ليس له أن يصلي فيه وعندنا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قد الرمح هذه كم وقت الآن في الفترة الأولى ثلاثة وبعد العصر عندنا إذا دخل وقت العصر إلى أن تصلى الصلاة هل الإنسان يصلي في هذا أو ليس له أن يصلي؟ وكذلك بعد صلاة العصر إلى الاصفرار اصفرار الشمس وعندنا من الاصفرار إلى الغروب وإن شئت أن تزيد وقت رابعا في الفترة الثانية التي الفترة الثالثة هذه فترة العصر. يمكن أن تقول إذا تضيفت للغروب حتى تغيب يعني يغيب القرص فتكون في العصر الأوقات المحتملة في مثل هذا المقام مجلس المذاكرة نقول من بعد دخول الوقت إلى الصلاة هذا واحد وعندنا من بعد الصلاة إلى الاصفرار اثنين وعندنا من الاصفرار إلى الغروب، أو نقول إلى أن تتضيف للغروب ثم نقول الوقت الرابع إذا تضيفت للغروب حتى تغرب يغيب القرص لست أعني الآن أن هذه التي ذكرتها بهذا التفصيل جميعا ينهى عن الصلاة فيها لكن أنا أقول هذه قد تحتملها بعض ظواهر الأحاديث الواردة في الباب وسنناقشها، لكن من أجل أن تجمع أجزاء الموضوع، فنحن نتحدث بهذا الاعتبار ونفصل ما الذي يصلى فيه وما الذي لا يصلى فيه. فهنا هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب قوله بعد الصبح وبعد العصر هل المراد بعد الصبح يعني بعد دخول وقت الفجر أنت منهي عن الصلاة إلا سنة الفجر والفرض بطبيعة الحال أو أن المراد لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح ويكون وكذلك في قوله لا صلاة بعد العصر بعد دخول العصر على الاحتمال الأول دخول وقت العصر أو بعد فرض العصر فإذا قلنا إن المراد بعد الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فيكون الوقت يزيد وينقص بحسب بحسب الصلاة إذا قدمت في أول الوقت صار الوقت أطول وإذا أخرت صار الوقت أقصر واضح؟ وإذا علق بدخول الوقت فليست القضية مرتبطة بأداء الصلاة متى تؤدى فهذه اللفظة لا صلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح يحتمل أن يكون الوقت بعد دخول الصبح فجر ويحتمل أن يكون بعد الصبح أي صلاة الصبح وهذا الاحتمال موجود أيضاً بصلاة موجود في صلاة العصر نعم فيكون التعليق إذن إما بالوقت وإما بالفعل الذي هو الصلاة إما بالوقت وإما بالفعل أما الفجر فقد ورد فيها ما يدل على أن المراد هو دخول الوقت دخول الوقت لما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا طلع الفجر إذا طلع الفجر هل هذا يحتمل الصلاة أبدا ثم قال بما يصرح بالمراد فلا صلاة إلا ركعتي الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر وهذا الحديث عند الإمام أحمد صحح وجماعة من الأئمة من الحفاظ والمحققين من القدماء والمعاصرين واضح أعيد لفظ الحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر وصح أيضا من حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ما المقصود بعد الفجر؟ بعد طلوع الفجر لأنه قال إلا سجدتين لأنه لا يوجد بعد صلاة الفجر شيء من الصلاة فيكون المقصود بعد طلوع وقت الفجر وفي لفظ لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر هذا صريح في هاتين الركعتين أن المقصود طلوع الفجر وليس المقصود فرض الفجر وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند ابن أبي شيبة والدار قطني لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهو بمعنى هذه الأحاديث نعم بعد طلوع الفجر وصح أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيه الركوع ركوع السجود فنهاه فقال الرجل يا أبا محمد يعذب يعذب يعذبني الله على الصلاة فقال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة يعذبك على خلاف السنة والإمام الترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث لا تصلوا بعد الفجر إلا إلا سجدتين وقال وهو ما أجمع عليه أهل العلم نقل عليه الإجماع قال كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وجاء في الصحيحين إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل في سنة الفجر حتى معايش رضي الله عنه تقول وأنا أقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب لي لي لي لأنها خفيفة صلاة خفيفة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس بعد طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان وذهب رحمه الله إلى أن القضية متعلقة بالنهي متعلق بفعل الصلاة في بعض كتبه أن القضية متعلقة بفعل الصلاة واحتج لهذا المسألة ليست محل الإجماع على كل حال كما ذكر الترمذي نقل الإجماع لكن هذا قول عامة أهل العلم شيخ الإسلام تيمين في بعض المواضع قال إنه إن ذلك يعلق بصلاة الفجر من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا مما ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وصح عن بعضهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم صلوا الوتر بعد بعد طلوع الفجر قبل الصلاة حتى إن علي رضي الله عنه استحسنه وقال نعم الوقت له أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه فمثل هذه التي وردت عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد دخول الوقت وقت الفجر وقبل الصلاة يصلونه وترا ما يصلون شفعا نعم. فمثل هذا جعل مثل شيخ الإسلام تيم رحمه الله يقول إنه يصلي لكن يمكن أن يقال والعلم عند الله عز وجل بأنه لا يشرع لأحد إذا دخل وقت الفجر أن يصلي إلا ما ورد استثناؤه وهو الركعتان والوتر قد ورد عن جماعة من الصحابة فمن صلىه لا ينكر عليه وما عدا ذلك هل الإنسان يتطوع ويتنفل الجواب لا الوتر يمكن أن يوتر بركعة ويمكن أن يوتر بثلاث كيف لا يشفع يوتر يمكن يوتر بثلاث في هذا الوقت لو أوتر بثلاث فما المانع الوتر أقله واحدة لا ما يصلي في انتين ويسلم وبعدين يصلي ركعة واحدة لو أوتر بثلاث طيب فلا إشكال يكون قد صلى الوتر فهذا يكون مستثنى وما عدا فليس هذا وقت للتطوع إذا طلع وقت الفجر واضح؟ نعم فهنا جاء الاستثناء للركعتين بنص الحديث وأما الوتر فجاء من فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فاته الوتر نعم وعلى كل حال في بعض الروايات كما في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر وهذا لا يعارض ما سبق لأن ما بعد الفجر أيضا هو وقت للنهي فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد طلوع الصبح أو الفجر وجاء عنه لا صلاة بعد صلاة الفجر فإن هذه غير متعارضة فإن ذلك يكون أيضا من أوقات النهي كما هو معلوم فالحديث هنا يحتمل الأمرين نهى عن الصلاة بعد الصبح يمكن أن يقال بعد طلوع الصبح فهذا وقت نهي إلا ما ورد فيه الاستثناء وكذلك بعد الصلاة فهو وقت فهو وقت نهي نعم والعلم عند الله عز وجل وعلى كل حال في لفظ آخر من حديث حفصة في الصحيح لا صلاة بعد صلاة نعم بعد صلاة الصبح، نعم، وهو بمعنى الحديث السابق اللي في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر، نعم، وقد نقل بعض أهل العلم ذكر وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أنها من قبيل المتواتر وما ذكره المصنف رحمه الله بعد الحديث. الثاني عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على هذا يدل على هذا ويبقى النظر الآن في الصلاة قبل صلاة العصر هل يقال فيها إنه أيضا كالفجر إذا طلع إذا إذا دخل وقت العصر فلا صلاة إنما إذا دخل الإنسان المسجد يصلي تحية المسجد مثلا بعض أهل العلم نقل الاتفاق أو على الأقل قال لا أعلم خلافا بين العلماء في أن ذلك لا ينهى عنه يعني ما وقت دخول العصر إلى أداء الصلاة بعضهم قال لا أعلم خلافا في ذلك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى كان يصلي قبل العصر ركعتين وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر فمثل هذا الوقت قبل العصر وقت يصلى فيه فإذا نظرنا إلى هذا نقول يختلف الفجر عن العصر فالفجر لا يصلي إلا السنة الراتبة وإذا كان فاته الوتر فصل له فله أسوه بمن ورد عنهم من الصحابة وأما بعد العصر فله أن يصلي إلى أن إلى أن تقام الصلاة لا شيء لا شيء في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذان صلاة والمقصود الأذان والإقامة ويدخل في ذلك العصر ولم يستثنه عليه الصلاة والسلام نعم وهنا قال لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وسيأتي الكلام على أنها ليس مجرد الإشراق كما في حديث عقبة رضي الله عنه وإنما حتى ترتفع بقدر رمح قال وبعد العصر حتى, حتى تغرب نعم هل يقال هل عرفنا أنه قبل العصر يصلى وأنه ليس المقصود بعد العصر يعني بعد دخول وقت العصر لا وإنما بعد الصلاة إذن وقت النهي في العصر يطول ويقصر بحسب ما تؤدى الصلاة إذا عرفنا هذا الآن هل يقال بأن الإنسان إذا صلى العصر منهي عن الصلاة بإطلاق إلى أن تغرب الشمس ويغيب القرص بناء على هذا النهي هذا ظاهره وبعد العصر حتى تغرب فظاهره أنك بعد صلاة العصر لا تصلي حتى تغرب الشمس أو نقول بأن هذا الحديث مقيد لا صلاة بعد العصر هذا عام لا صلاة بعد العصر ولكنه مقيد بالحديث الآخر نعم عند أحمد وأبي داود والنساء بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة هذا صححه بن حزم والعراقي والحافظ بن حجر والألباني نعيده مرة ثانية حديث علي رضي الله عنه نعم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة إلا والشمس مرتفعة فماذا يفهم منه أنها إذا كانت بيضاء نقية لم تزبل لم تصفر أن هذا الوقت لا مانع من الصلاة فيه تطوعا لا يمنع الإنسان من الصلاة فيه ليس من أوقات النهي لا صلاة بعد العصر مقيد بالحديث الآخر أن ذلك متى إذا صفرت الشمس حتى تغرب ولهذا قسمت لكم هذا التقسيم قلنا من دخول الوقت العصر إلى الصلاة وعرفنا أن هذا يصلى فيه الآن مع أن ظاهر الحديث يحتمل أنه لا يصلى فيه من دخول العصر والقسم الثاني ما بعد صلاة الفرض إلا أن تصفر الشمس. وقلنا هذا الحديث علي حديث علي رضي الله عنه يدل على أنه يصلى، يصلى فيه. بقي إذن ما بعد الأصفار. إذا اصفرت الشمس فإنه لا يصلى. فو مفهوم هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه بعد العصر. إلا والشمس مرتفعة. معنى ذلك أنها إلا إن لم تكن مرتفعة، فإنه يكون ذلك. داخلا في, في النهي في وقت النهي ضبطنا هذا الآن جيد ومما يصرح بذلك أيضا ما جاء في بعض الروايات في الصحيحين نعم قال إذا اصفرت إذا اصفرت فإذن وهي بيضاء نقية مرتفعة لا ينهى عن الصلاة في هذا والعام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد فإذا اصفرت دخلنا في وقت النهي نعم والآن هنا قال وبعد العصر حتى تغرب الشمس ذكر هذين الوقتين ولم يذكر سواهما وجاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عند مسلم ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو, أو أن نقبر فيهن موتانا ثلاث ساعات حيث تطلع الشمس بازغة ما قال بعد الفجر لاحظ اللي هنا في حديث ابن عباس قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب يعني تميل الآن هذه الأوقات الثلاثة هل هي مذكورة هنا في حديث ابن عباس وين اللي مذكور حديث عقبة ابن عامر يقول ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهان أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب كتبته طيب الآن هل ذكر شيء من هذه نعم ما هو حتى تغرب هذا جزء مما ورد هذا جزء الآن حتى تضيف للغروب يعني تميل للغروب هل المقصود به من الأصفرار أو أن ذلك إذا قارب سقوط القرص حتى بعض أهل العلم يحدده مثل ما يكون في الطلوع ترتفع قد الرمح قالوا إذا بقي عليها على الغروب قد الرمح حتى تغرب فإنها فإن هذا الوقت تكون تضيفت للغروب جيد فبقي إذن من الاصفرار إلى هذا الوقت كما قسمت لكم في أول الكلام فعندنا هذا الحديث الأول حديث من عباس نعم نهى عن وبعد العصر حتى تغرب فإذا الآن صار عندنا مجموعة الأوقات من خلال الحديثين يمكن أن نجعلها خمسة نقول الحديث الأول بعد الصبح وبعد العصر الحديث الثاني ذكر ثلاثة إذا أشرقت حتى ترتفع وإذا تضيفت للغروب حتى تغيب وإذا قام قائم الظهيرة فصار عندنا خمسة أوقات وعلى التفصيل الذي ذكرته سابقاً صارت سبعة ولا لا صارت سبعة وإذا حذفنا بعض الأوقات مثل قبل العصر قبل الفرض وحذفنا بعده حتى الاصفرار صار عندنا خمسة ما أدري كم ثمانية إذا كانت ثمانية فيبقى عندنا ستة زيد وإذا دمجنا وقت العصر ما فرقنا بين الاصفرار وتضيفها الغروب نقول من الاصفرار إلى الغروب تكون خمسة تكون خمسة إذا حذفنا الأوقات اللي قلنا يصلى فيها ولا لا تبقى خمسة فتصير عندنا ثلاثة أوق عندنا وقتان موسعان طويلان بالنسبة نسبيا يعني في النهي متى بعد الفجر بعد طلوع الفجر إلى الاشراق والوقت الثاني أي بعد الاصفرار إلى أن تتضيف للغروب جيد وعندنا ثلاث أوقات يسيرة من بعد الاشراق إلى الارتفاع هذا يقدر بنحو ربع ساعة أو أو نحو ذلك على قدر الرمح قدر الرمح يعني بحسب ما يراه الناظر نعم مسألة تقديرية وإذا قام قائم الظهيرة بمعنى إذا كانت الشمس في كبد السماء لم يكن لها ظل غير ظل في الزوال لم يكن لها ظل لا من ناحية الشرق ولا من ناحية الغرب فإذا حتى تبدأ تميل إذا بدأ ينتقل الظل إلى ناحية الشرق فمعنى ذلك أنه انتهى الوقت فهو وقت يسير لا يكفي لصلاة فرض لكن نقول إن الإنسان لا يبدأ الصلاة فيه لا يحرم لا يدخل في الصلاة في هذا الوقت لكن لو أنه أدركه بحيث أنه بدأ يصلي قبل هذا الوقت ودخل هذا الوقت هل يقطع صلاة من أهل العلم من يقول يقطعها منهم من يقول لا يقطعها نعم لأن الاستدامة أسهل أسهل من الابتداء وهذا أقرب الله تعالى أعلم لكنه لا يتحرى لا يتحرى بحيث أنه وقت صلاته قبيل الزوال بقليل ويقول أنا والله إذا شرعت فيها قبل الزوال لكن هذا إن وقع منه لم يعلم لم ينتبه لم يتفطن أو نحو ذلك ثم قيل له ذلك وهو ويصلي قال له لا إشكال نعم وهنا في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيه أو أن نقبر فيهن موتانا هل هذا يدل على أن الإنسان وإن كانت هذه يعني ليست من الصلاة هل معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يدفن الميت في أوقات النهي هذه المضيقة هل يسمونها الأوقات المضيقة هل يقال له لا يجوز ذلك يحرم عليه إذا أخذنا بظاهره قلنا نعم إذا أخذنا بظاهر هذا قلنا نعم لكن نعم نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا سيأتي الكلام على أن هذا يستثنى منه ذوات الأسباب في الصلوات إذا كان ذلك لعذر لعذر نتمنى مع صلاة أو نسيها أو غير ذلك ما سيأتي وكذلك في دفن الموتى ألا يتعمد التأخير أو يفرط فيؤخر يتحين هذه الأوقات فإنه لا يحل له ذلك مثل الذي يؤخر الصلاة حتى يكون وقت الأصفرار يصليها في مثل هذه الأوقات نقول له لا وهذا الذي ذهب إليه جمع من المحققين كالإمام النووي رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة قالوا المقصود بذلك ألا يتحين يؤخر حتى يأتي مثل هذا الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه وعن دفن وعن دفن الموتى والله تعالى أعلم. والآن في قوله هنا أيضا في حديث عقبه بن عامر قبل أن نجاوزه إذا قام قائم الظهيرة إذا قام قائم الظهيرة هل يدخل في هذا أيضا يوم الجمعة؟ يقال لا يجوز أن يصلي إذا قام قائم الظهيرة وهل الجمعة مثل سائر الأيام مثل صلاة الظهر يقال لا تصلى إلا بعد دخول وقت بعد الزوال يقال إنه يستثنى, يستثنى لماذا يستثنى ما الدليل نعم في حديث التبكير للجمعة والتهيؤ لها ثم صلى نعم فهذا يصلي كذلك أيضا حديث كيف أي على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جاءت في بعض الحديث ما يدل على أنه كان يبكر فيها أحيانا فقد تقع الصلاة نعم مع الزوال أو قريبا من ذلك مع معنا الأحوط أن له أن يقدم الخطبة لكن الصلاة يجعلها بعد الزوال وأيضا قد تكون قبل الزوال لا طبعا كيف تحسب هي شتاء وصيفا تحسب من الإشراق إلى الزوال تحسب إلى الزوال نعم لا لا لا لا, لا, لا. ليس كذلك لا أبدا كيف طيب وش أيضا نعم الحديث في الجمعة الساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا عطاه فهذه الساعة لم يحددها الشارع فتتحرر فمن أهل العلم من يقول إن هذه الصلاة الساعة قبل قيام الخطيب وإذا كان الخطيب لا يقوم إلا عند الزوال أو بعد الزوال ومنهم من يقول أثناء الخطبة طيب لو نحن لا, لا, لا, لا يعني ما نقول يقوم يصلي بين الخطبتين لكن يدعو بين الخطبتين نعم فالمقصود أن الإنسان قد يصلي قبل الجمعة يتحرى هذه الساعة إلى أن يخرج الإمام ف... فيكون ذلك مستثنى وهذا قال به طوائف من أهل العلم من السلف والخلف جمع مالك والشافعي شيخ الإسلام وابن القيم نعم يقولون هذا مستثنى صلاة يوم الجمعة من خصائصها أنه لا يوجد وقت نهي إذا قام قائم الظهيرة فقط ما هو وقت نهي بالصباح وفي العصر لا نعم على كل حال طيب هذه الأحاديث التي دلت على النهي مثل هذا الحديث وحديث أبي سعيد وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وهي رحم الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله يقابلها أحاديث أخرى يقابلها أحاديث أخرى فهذه عمومات الآن لا صلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح فلا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي وهي للعموم لا صلاة وقوله نهى عن الصلاة المعرفة وأل إذا دخلت على سمن ولم تكن للعهد زين نهى عن الصلاة فإنها للاستغراق والعموم نهى عن الصلاة أي صلاة فلو أخذنا بظواهر هذه الأحاديث نقول ما تصلى صلاة لا فريضة ولا غير فريضة لا ذات سبب ولا غير ذات سبب لكن الآن لو عملنا نظرة سريعة لبعض الأحاديث الواردة وليس المقصود الاستقصاء ليس المقصود الاستقصاء من بحث ونظر سيجد أحاديث كثيرة يمكن أن تقابل هذه الأحاديث العامة عندنا حديث عد معي واحد حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار هذا عند أحمد والترمذي والنسائي وبماجه بإسنادا صحيح لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار فماذا نقول خرج من الآن لا لا الآن هذا عام أيضا من أي جهة من جهة الأوقات ولا لا لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار لكن هذا يمكن أن يخص بصلات معينة ما هي صلاة الركعتين اللي هي تكون بعد الطواف لكنه عام يشمل سائر الأوقات حتى أوقات النهي واضح؟ وأحاديث النهي لا صلاة عامة في كل الصلوات وهذا الحديث عام في إيش؟ في كل الأوقات خاص في صلاة معينة لا نريد أن ندخل في تفصيلات أكثر فنقول لا صلى حتى لا يشترط أن تكون صلاة الطواف فيكون هذا من خصائص مكة كما قال بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يوجد وقت نهي في مكة قال هذه هذه الصلاة من أين أن يكون المراد بها فقط صلاة الركعتين بعد الطواف على كل حال عندنا حديث آخر حديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر الصحيحين أنه لما سألت عن ذلك أخبرها أنه جاءه وفتميم وشغلوه عنها فصلى سن سن الراتبة سنة الظهر صلّاها بعد العصر إذن بعد العصر وقت نهي ولا لا إلا أن نقول صلّاها بعد العصر فهذا الوقت بعد العصر والشمس بيضاء نقية أنه ليس بوقت نهي مع أننا لا نجزم ترى بهذا مئة بالمئة نعم. لكن هذا هو الأقرب والأرجح لأن هذه مسائل السهادية ومسائل السهادية ذكرت لكم في أول هذه الدروس تعلّه في الأسئلة أنها ما وجد فيه ثلاث أشياء إما أنه لم يرد فيه دليل أصلا أو ورد فيه دليل خفي ما مثل لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة مسألة اجتهادية يحتمل هذا ويحتمل هذا والأمر الثالث أن توجد فيها أدلة لكنها تقابلت مثل هذه مثل هذه الأدلة فهذه من مسائل الاجتهاد فغاية ما هنالك أن يقال هذا الذي نظنه الأقرب الأرجح وما أشبه هذا طيب حديث ثالث هو حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي خرجه مسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فلا تقل إني صليت فلا أصلي معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى الصلاة وجاء إلى المسجد وجدهم الصلاة تقام يدخل معهم ويدل عليه الحديث الآخر نعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء له برجلين لم يصليا ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما المسجد فصلي معنا فإنها تكون لكم نافلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن الإنسان حتى لو كان وقتناه وهؤلاء حديث أبي ذر رضي الله عنه صلى الصلاة لوقت فإن أقيمت فماذا قال إيه نعم فهنا هنا صلى الصلاة لم يخص الصلاة معينة وفي حديث في الحديث الآخر في الرجلين كان ذلك في صلاة الصبح صلاة الفجر فيصلي معه. وكذلك حديث الرجل الذي دخل المسجد فاتته الصلاة فقال ما, يصلي ما يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أبو بكر فصلى معه كان في أي صلاة نعم لا الذي يحضرني أن ذلك في صلاة الفجر يراجع صلى أبو بكر معه صلاة في صلاة الفجر دخل الرجل المسجد وكان ذلك في صلاة الفجر أنه إيش أنك ذلك كان في صلاة العصر غير أبي بكر لا قيام أبي بكر معه وصلاة مع الرجل اللي فاته الذي يحفرني أن ذلك كان في صلاة, العصر صلاة الفجر في صلاة الفجر والعلم عند الله عز وجل نراجع نعم قال بعد العصر على كل حال يواجه إن شاء الله تعالى لكن اللي يحضرني أن ذلك كان بعد الفجر ولو كان بعد العصر فعندنا إذا قلنا بأنه وقت نهي وإذا قلنا أنه ليس وقت نهي أول الوقت فلا إشكال لا يصلح دليلا في هذه المسألة الحديث الذي تحدث عنه دخل رجل لنصلي من يتصدق على هذا فيصلي فقام أبو بكر فصلى معه الذي يحضرني أن ذلك كان في صلاة الفجر يراجع يراجع إن كان في العصر فلا دليل فيه بناء على أن هذا الوقت ما هو وقت نهي والمسألة لا تقف على هذا لأن الأدلة كثيرة جدا نعم ولم أقصد الاستقراء لذلك عندنا أيضا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها الحديث مخرج في الصحيحين الآن من نام عن صلاة أو نسيها هذا هل يخص صلاة معينة أو أنه عام في كل الصلوات عام في كل الصلاة حتى التطوع المطلق لا نعم عموم نسبي بمعنى أن هذا يمكن أن يقال إنه خاص في الصلاة التي نام الإنسان عنها أو نسيها لكنه عام في الأوقات فليصلها إذا ذكرها فهذا في أي وقت؟ حتى في أوقات النهي وعندنا أيضا حديث الآخر من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على سجدة بمعنى أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فمعنى ذلك أن الرجل صلىها، صلىها في هذا الوقت اللي هو يعتبر وقت وقت نهي، وقت نهي، فهذه صلاة فرض. الآن، مع أنه لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، عف حتى تغيب، حتى تغيب الشمس. طيب، وكذلك أيضاً حديث الرجل. الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قال لا قل قم فصلي ركعتين الآن هذا الرجل طبعا يحتمل أن يكون وقت الزوال يحتمل وإن لم يكن هذا وقت الزوال فالإنسان مأمور بالانصات أثناء الخطبة أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم ويصلي مع أن هذا ليس بوقت تطوع وقت الخطبة ليس بوقت تطوع ولذلك نقول للإنسان اللي يدخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن نقول له صل الركعتين الآن ولا تردد خلف المؤذن لأن إن صادك للخطبة آكد أو لا من, من ترديد وراء المؤذن فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن أقوم تطوع والخطيب يخطب نقول له لا لكن ما الذي يستثنى من هذا من دخل المسجد أنه يصلي ركعتين كذلك أيضا حديث بلال رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت معله في الجنة سأله عن هذا فقال بلال رضي الله تعالى عنه لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين في ساعة من ليل أو نهار ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كيف تصلي حتى في أوقات النهي أقره على هذا فلا إشكال إذن وهذه هي سنة الوضوء وليست صلاة فائته نعم كذلك أيضا على كل حال من الأحاديث الواردة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قيس بن عمرو رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنهما قال له صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أصلي لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود بإسناد صحيح أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد الفجر أن يصلي الركعتين مع أنه يمكن أن يؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويقضي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فمجموع هذه الأحاديث الآن طلع عندنا منها ماذا طلع عندنا الفريضة التي نام عنها الإنسان أو نسيها صلى في كل وقت وطلع عندنا تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خاص في وعام في الأوقات إذا دخل المسجد فهذا معلق على شرط يتكرر بتكرره كل ما دخل المسجد صلى ركعتين وعندنا أيضا نعم السنة الراتبة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إذا قلنا إن هذا أيضا من أوقات النهي وكذلك الرجل الذي صلىها بعد الفجر وعندنا أيضا من دخل وجد الناس يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم وكذلك أيضا الوضوء وإيش أيضا نعم الطواف مثل هذه الأحاديث لم يقصد بها لم يقصد بها أو بواحد منها الحصر وإنما هي أمور وقعت أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات فإذا جمعت ذلك نتج عنه صلوات كثيرة تصلى حتى في أوقات النهي فماذا يقال إذن؟ هل نقتصر على ما ورد به الدليل فقط؟ أو نقول إن مجموع ذلك يدل على أن ما كان له سبب فإنه يصلى وأما التطوع المطلق فإنه لا يصلى هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وهو قول عامة المحققين وهو مذهب أهل الحديث في الأعم الأغلب منهم وبه قال الشيخ الإسلام تيمي أهو بن القيم وقال به كثير من المعاصرين قال به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقال في الشيخ عليز بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثمين رحمه الله على الجميع وأن أن أن دوات الأسباب يؤخذ من مجموع الأحاديث يؤخذ من مجموع الأحاديث فما كان له سبب يصلى طيب لو أن قائلا قال أيهما أفضل أن أنتظر فيما يمكن أن يؤخر غير الفرض فرض قد يصليها إذا ذكرها لكن في غير الفرض مثل مثل الله إذا فاتته راتبه الفجر له أن يصليها بعد الفرض وله أن يؤخرها نعم إلى أن ترتفع الشمس لأنه قد فات وقتها فات المحل فيكون متوقيا بذلك وقت النهي فيقال هذا حسن جيد لكنه لا يجب عليه لا يجب وتحية المسجد متى ما دخل صلى والذي عليه عامة أهل العلم أنها أصلاً صطحية المسجد أنها سنة وليست في فلو جلس فعند جماهير السلف والخلف أنه لا يأثم إلا على قول للظاهرة أنها أنها واجبة. فالإنسان إذا دخل دخل المسجد إن شاء صلى في وقت النهي وإن شاء وإن شاء جلس. إن شاء جلس وبهذا عرفنا أيضا أن أوقات النهي ليست على درجة واحدة في تأكد هذا النهي وقوته وإنما هي متفاوتة والله تعالى أعلم هؤلاء العلماء مما يوجهون به هذا الكلام مثل شيخ الإسلام وابن القيم و. ومن قال بهذا القول يقولون المقصود أن لا يتحر الإنسان الصلاة في هذه الأوقات ولكن لو عرض له سبب صلى ويستدلون على هذا إضافة إلى ما سبق نعم بحديث عائشة عند مسلم إنما نهي أن يتحر طلع الشمس أو غروبها. قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها, غروبها فتصلوا عند ذلك وهذا اللي جعلهم يقولون بأن حديث عقبه بن عامر في النهي عن الدفن أيضا قالوا المقصود تحري هذا الوقت التأخير إلى هذا الوقت فإن لم يتحرأ فلا إشكال نام غلبته عينه لم يفرط عرض له سبب ولذلك ماذا نقول؟ نقول إذا توضى له أن يصلي حتى في وقت النهي. طيب الاستخارة؟ نقول نقول هذا نوعان أو له حالتان. إذا كان هذا مما لا يكون الأمر يحتاج أن لا يحتمل التأخير فإن يصلي حتى في وقت النهي فهذا من ذوات الأسباب. أما إذا كانت قضية ليس لا يريد أن يتخذ قرارا فيها في ساعته يمكن قضية الآن أو بعد سبوع أو بعد شهر أو فنقول لا يصلي في وقت النهي وإنما يصلي بعده واضح؟ طيب لو أراد أن يتحرى الساعة التي في الجمعة في آخر ساعة على القول المشهور الذي أظنه أرجح لأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر ساعة الإجابة والحديث ما من عبد قائم يسأل الله شيئا لا. قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه من أهل العلم لما نظر إلى وقت النهي قال قائم يصلي يعني مستوفيا لشروطها ومن استقبال القبلة والطهارة وكذا لكنه لا يصلي وهذا فيه إلا إذا فسر الصلاة قائم يصلي يعني يدعو هل له أن يتحرى الصلاة يقول هذه لها سبب نريد أن نصلي آخر ساعة من الجمعة من أجل الدعاء الجواب لا ليس له ذلك طيب لو أنه, أنه أراد أن يحتال فقال عندنا تحية المسجد وعندنا سنة الوضوء أنا بروح أدعو الآن وبتوضى وبعد يمكن أذهب للمسجد فيجتمع سببا الوضوء وسنة المسجد نقول إن عرض له ذلك فدخل فلا إشكال لكن إن كان من أجل هذا من أجل أن يصلي فلا يجوز لا يجوز له أن يتحرى هذا الوقت الذي هو من أوقات النهي جيد وعلى كل حال المسألة فيها أشياء لكن الوقت يدرك لعل ما ذكرته فيه شيء من التلخيص لكثير من جزئيات هذه المسألة وأطرافها ها ايه ممكن هذه كلها تأويلات لكن الحديث قائم ويصلي قائم ما هو جالس ينتظر الصلاة هنا طيب والحديث الآخر حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان بن تعلب الأنصاري رضي الله تعالى عنه متوفى سنة 64 للهجرة وقبره بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه عن أصحاب نبيه أجمعين يقول عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد الصبح وفي رواية كما سبق لا صلاة بعد صلاة الفجر وإلا فهذه الرواية في حديث أبي سعيد كالرواية كاللفظة التي سبقت في حديث ابن عباس لا صلاة بعد الصبح تحتمل الأمرين حتى ترتفع حتى ترتفع الشمس لاحظ حتى ترتفع الشمس وفي حديث ابن عباس حتى تشرق واضح فتشرق يكون ذلك مفسرا بإيش بهذا الحديث وبحديث عقبة ابن عامر أنه لا يكفي مجرد الطلوع وإنما لا بد من الارتفاع فإذا صلى الإنسان في مثل هذا الوقت نفلا مطلقا فإنه لا يصح ليه لأن النهي يقتضي الفساد لكن دلت الأدلة على أن ما له سبب فإنه لكن لو أنه أراد يصلي الاستسقاء أو العيد في وقت النهي أشرقت الشمس وهذا إنسان مستعجل ويبغى يخلص من صلاة العيد أو الاستسقاء وجاءوا صلى في وقت النهي وأظن هذا يحصل سمعت أنه يفعله بعض الأيمن يصلهم بمجرد الإشراق فما الحكم الذي يظهر أن الصلاة غير صحيحة لا تصح ليه لأن النهي يقتضي الفساد وليس هذا محل للصلاة وإنما محل صلاة العيد والاستسقاء بعد ارتفاع الشمس كيف؟ قبل الإشراف هنا، فعلى كل حال هذا بعضهم يكون جاهلا أي بعضهم جهل يكون عمم صلاة العيد مثلا بمساجد وقع على مسجده وهو لا يفتح في هذا وجاءوا صلى في الناس وبعضهم يكون فيه جهل مع حماقة نعم جهل مع حماقة فمثل هذا يستخف كثيراً أو يتندر بالذين يطيلون على الناس في خطبة العيد وكان بعضهم يبدي حرصاً شديداً على أن يصلي بالناس بخطبة في غاية القصر من أجل أن ينطلقوا يوم العيد ويتباهى بهذا يتباهى بهذا ويفتخر فيه فكذلك مثل هذا قد يصلي في مجرد الإشراق أو بعد يمكن قبل الإشراق فما عليه لو صلاها بعد صلاة الفجر أنا ها هذه استسقها هنا لا أنا تحدث عن صلاة العيد نعم أما الاستسقاء فما سمعت أن أحدا صلىها قبل لأن محصورة أصلا ما هو مثل العيد صلى في الجماعات الكثيرة نعم طيب من <تصفيق> <تصفيق> صلى معه كيف من صلى <تصفيق> أي قال لهم أهيدو بالنسبة للسقاة نعم هي ليست لا فرض كفاية ولا هي سنة كفاية زيد فلا يلزمهم الإعادة لكن لو فعلوا فهو أفضل لأنهم إنما جاءوا لأجلها. فكانه لم يصلوها بخلاف العيد طيب قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس طيب الآن هذا في معنى الحديث السابق ما هي علة هذا النهي نعم حتى إذا قام قائم الظهرة، قيد، فهو عندنا في بعد الصبح وبعد العصر جاء ذلك مفسرا في الحديث الآخر، حديث ابن عمر. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. بين قرنى الشيطان ما معنى قرنى الشيطان بعضهم يقول وهذا المشهور أي جانب الرأس يعني هو يأتي ويتهيأ عند الغروب من جهة الشمس بحيث إذا طلعت تخرج من بين نعم جانب رأسه ف. عند عندئذ يسجد لها الكفار سواء يسجد لها عباد الشمس أو قلنا الذين يعبدون الشيطان أو أنهم يعبدون الشمس والواقع أنهم يعبدون الشيطان إبراهيم صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان فكل من عبد غير الله عز وجل فقد عبد الشيطان لأن الشيطان هو الذي أغراه بذلك نعم، فهؤلاء فنحن منهيون عن ذلك طيب هذا عند الغروب حينما تتضيف للغروب وعند الإشراق طيب وبعد الفجر وبعد الاصفرار إذا قلنا أن النهي يبدأ من الاصفرار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول مثل هذا إنما جاء من باب الاحتياط احتياط الشارع لهذه الأوقات لئلا يسترسل الناس فيها فيصلوا عند عندما تتضيّف الغروب فهو كأنه حرم لهذا الوقت نهي عن الصلاة فيه احتياطا لوقت تضيفها إلى الغروب أو وقت الإشراق إلى أن ترتفع بقدر الرمح. وأيضا جاء بنحو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من حديث عمر ابن عبسة رضي الله عنه وزاد فيه وحين وحينئذ يسجد لها الكفار أما إذا كانت الشمس في كبد السماء فقد جاء التعليل بذلك نعم فإنه حينئذ تسجر النار تسجر النار وبناء عليه تسجر النار لا نصلي لأن الشارع نهانا عن ذلك طيب إذا كانت تسجر النار لماذا لا نصلي نقول لأن الله نهانا عن هذا وخلاص. ما في ذاعل التكلفات نعم أو أن يقول الإنسان بعقله إن هذا مناسب للصلاة لأن الصلاة تدفع بها يدفع بها عذاب الله عز وجل والنار نقول لا الشارع نهانا عن هذا فلا نصلي في هذا الوقت قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه معروف وقيل إنه أول من, أول من أسلم مطلقاً وبعضهم قال إنه أول من أسلم من الصبيان والعلماء مختلفون في الوقت الذي في في عمره حينما دخل في الإسلام ما بين ثمان من قائل إنه كان عمره ثمان سنوات وما بين ذلك إلى السادسة عشرة يعني الضعف نعم وقتله عبد الرحمن ملجم سنة أربعين في سبعة وعشرين من رمضان، ويقول وعبد الله بن مسعود ابن شمخ، وقيل بن غافل بن شمخ، وقيل بن حبيب بن شمخ، وكان ساد السبعة، أسلم وأسلمت أمه أم معبد التي ينسب إليها ابن أم معبد، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وصلى القبلتين، شهد بدرا فما بعدها. نعم ولي قضاء الكوفة وبيت المال فيها لعمر صدر من خلافة عثمان كانت وفاته سنة 32 للهجرة وقيل غير هذا الله مشعود وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو يعتبر من صغار الصحابة أسلم بمكة مع أبيه صغيرا وهاجر قبل أبيه وكانت أول مشاهده الخندق على ما رجحه بعض أهل العلم نعم كان صغيرا في المشاهد التي قبلها في أحد وبدر توفي سنة 73 من الهجرة وكان عمره 84 سنة وعبد الله ابن عمرو بن العاص أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو نصير نعم المتوفى سنة 63 وقيل 73 وقيل غير ذلك عمره 72 سنة وأبو هريرة سبق الكلام عليه وسمره ابن جندب أو سامرة بن جندب بضم الدال قضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو سلمة أبو سلمة سلمة بن جندب يقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله ويقال أبو سليمان ويقال أبو سعيد الفزاري حليف الأنصار متوفى بالبصرة سنة الثمانة وخمسين وسلمة بن الأكوع بن عمر بن الأكوع سلمة ابن عمرو ابن الأكوع أبوه عمرو الأسلمي يكنى بأبي مسلم ويقال كنيته أبو إياس وقيل أبو عامر متوفى سنة 74 للهجرة عمره كان 80 سنة وزيد ابن ثابت أبو خارجة الأنصاري النجاري ويقال إنه يكنى بأبي سعيد وقيل كنيته أبو عبد الرحمن كان عمر حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة توفي سنة 45 وقيل غير هذا كانت أول مشاهده الخندق وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومعاذ ابن عفراء وهو معاذ ابن الحارث بن رفاعة ابن سواد وقيل معاذ ابن الحارث ابن عفراء ابن الحارث ابن سواد النجاري من الأنصار شهد بدرا ومات متأثرا بجراحه في المدينة بعدما نقل من بدر وكعب ابن مره البهزي السلمي سكن البصرة ثم الأرض وتوفي بها سنة تسع وخمسين للهجرة وأبو أمامة الباهلي صدي ابن عجلان آخر من مات بالشام فيما ذكره بعض أهل السير وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين وقيل ستة ثمانين وكان قد سكن مصر ثم حمص وبها توفي وبعضهم يقول إن آخر من توفي بالشام هو عبد الله ابن بشر رضي الله عنه وعمر ابن عبسه عندكم بالإسكان ما في النسخة؟ ها؟ بالفتحة أي في النسخة اللي عندي بسكون الباء وإنما هو بفتحها بفتح الب عبسه اللي عنده عبسه يعدلها ابن عبسه عمرو ابن عبسه ابو نجيح وقيل ابو شعيب عمرو ابن عبسه بن عامر السلمي هو اسلم في وقت مبكر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى قومه نعم وإذا سمع بخروجه أن يلحق به فجاء بعد خيبر وقال وعائشة رضوان الله عليهم والصنابح رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصنابح نعم الصنابح بعضهم قال هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وبلغ الجحفة بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه ولهذا قال هنا والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذا في عداد في عداد التابعين نعم في عداد التابعين وبعضهم يقول هم اثنان الصنابح أراوي هذا الحديث صحابي اسمه عبد الله الصنابح وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وذاك آخر من التابعين نعم يقال له عبد الرحمن فصار عندنا عبد الرحمن الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة من التابعي وعندنا عبد الله الصنابحي من الصحابة نعم والحديث الآخر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغهب معنى ذلك أنه, أنه صلىها متى ما كنت أصليها يعني معناها أني صليتها لكن صلىها في الوقت متى صلىها هذا والشاهد من الحديث إراد الحديث هنا هذا الحديث لو تعلق بصلاة حديث الخندق التي ذكرها سابقا في الصلاة ترتيب الصلوات والصلاة بعد الوقت وموقف الصلاة لكن هنا أورده لماذا أن عمر متى صلىها في آخر وقت العصر بعد الاصفرار يقول ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناها صلاها في وقت النهي وهذا مما يؤيد أن أوقات النهي هذه استثنى منها استثناءات ولذلك فإن النص العام إذا دخله مخصص أو مخصصات فإن ذلك يضعفه يضعفه فنقول هذه الأحاديث العامة لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر عامة وقد جاء ما يخصصها كثيرا نعم فبماذا نتمسك هل نتمسك بظواهرها أو نتمسك بالأحاديث التي لم تخصص من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وأشباه هذا الحديث نقول نتمسك بهذه نتمسك بهذه الأحاديث والله تعالى أعلم ونحتج بباقي أفراد العام بالعام على باقي الأفراد التي لم يرد فيها نعم ما يدل على التخصيص والله تعالى أعلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها هذا يحتج به من يقول أن يجوز تأخير الصلاة عن الوقت في حال الخوف إلى أن يأمن لكن يمكن أن يجاب عن هذا أنه كان في صالة لا قبل قبل أن تشرع صلاة الخوف لأن هذا كان في الخندق وصلاة الخوف شرعت في ذات الرقاع إلا على قول من يقول نعم ونسبه بعضهم إلى الجمهور واختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر وإنما تكون في السفر فحتى لو كانت شرعت في وقت الخندق فليس لهم أن يصلوا الخوف فإذا ما استطاع أن يصلي فإنه يؤخر حتى يخرج الوقت وهذا فيه إشكال هذا فيه إشكال لأن صلاة الخوف على اسمها فإذا وجد السبب فإنها تصلى ولا تؤخر الصلاة عن وقتها لا سيما التي لا تجمع مع ما بعدها صلاة العصر مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في العصر فالأصل أن الصلاة لا تؤخر لكن يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل. أن تشرع صلاة الخوف وأحسن من هذا أن يقال إنه ذوهل عن ذلك كما يدل عليه نعم الألفاظ الواردة في هذا المعنى شغلونا عن صلاة الوسط نعم فالحاصل قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب صلى العصر قبل المغرب بعد دخول وقت المغرب وهذا يدل على ما سبق من الترتيب لكن لو أنه تضايق وقت الصلاة لأنه يصلي الصلاة الحاضرة ثم يصلي بعدها الصلاة المقضية فائته والله تعالى أعلم